بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين آخر نقض نقلناه عن الشيخ الانصاري رحمه الله في المكاسب على نفسه قال ولا ينقد ما ذكرناه من شرط تمليك المبيع ببيع الدين على من هو عليه هذا نقض أنهم أنتم ادعيتم أن ااا بيع عبارة عن تمليك المبيع كيف يتم ذلك في بيع الدين على من هو عليه لأن, لأن الدين حينما يبار على من هو عليه ما يملك شيء ذلك الذي عليه الدين وإنما يسقط الدين من ذمته والسقوط غير التمليك فكانما الشيخ رحمه الله التفت هنا في هذا النغض إلى نكته التمليك ولم يلفث نظره أو مرد يبين ما أقول أنه ما كان ملتفث مرد يبين جانبا آخر في موضوع بيع الديني سواء على من هو عليه أو على غير من هو عليه مطلقا بعد هذا مخصص بمن هو عليه وهو مشكلة أنه خب أنتو قلتو تملك عين فأين العين بعد هذا ما يفرق لو كان يبين النقض بهذا الشكل ما كان يفرق بين بيع الدين على من هو عليه وبين بيع الدين على غير من هو عليه على كل حال بهذه اللغه التي ذكر الشيخ في مقام بيان النقل وهو انه كيف يكون تملك المبيع ببيع الدين على من هو عليه مع ان هذا اسقاط وليس تملكا اجاب وبهذه اللغه هم الجواب واضح نعم ما فعل في جوابي قال انه لا بأس بأن نقول أن عدين على من هو عليه تمليك فيسقط هو يملك ما في ذمته بالتالي النتيجة هو ما كفت شيء في الخارج يأخذ النتيجة هذا التمليك تمليك فيسقط ترتب رتبي مو ترتب زماني ترتب رتبي بين التمليك والسقوط حينما ملك ما في ذمته طف تهران سقط ما في ذمته هذا البيان اللي هو يقول انا اقول خب كان يمكن بيان الناقض عن الطريق الاخر عن طريق انه اين هو اين هي العين الم يكن المفروض ان يكون البيع تمليكن العين ما قعدنا هنا نع عين. فلو بين النقض بهذا الشكل ينبغي أن يكون الجواب مايلي. لو بين النقض بهذا الشكل ينبغي أن يكون الجواب مايلي. وهو أنه أساساً فقهنا الفقه الإسلامي يؤمن بوعائين اعتباريين أحدهما ما يسمى بوعاء العهدة يعني التعهدات التي يجب أن أفي بها والواجبات الشرعية كلها الواجبات العملية الشرعية كلها تدخل في هذا الوعاء يجب علي الصلاة يجب علي الصوم وكذلك التعهدات التي أعطيها لغيظي من أعمال هذا في عهده. هذا وعاء والغرب لم يتصور الفقه الغربي أصلا لم يتصور وعاء غير هذا الوعاء وعاء الأهل بينما الفقه الإسلامي لديه وعاء آخر أتعهد أني أجيك غدا إلى بيتك أتعهد وما شابه هذا لك وعود, وعود إلى مستوى التعهد يعني صارت وعده مجرد وعد بحت الذي قال أنه لا يجب لفاه به وأخرى لا أكثر من وعد بحت تعهدت لك بذلك بحيث نقدر نقول أو بالعهود يشمل أصلا ولهذا نحن قسما من الوعود اللي تسمى يسمى في مصطلحنا الفقهي بالوعود الإبتدائية نحن نقول أصلا بوجود لفاه به كل ما راجع إلى حد التعفد يجب على كل حال هناك ظرف اعتباري آخر وعاء اعتباري آخر يسمى في عرف فقهنا بوعاء الذمة وهذا الوعاء يتحمل أعيان يتحمل أموال طبعا وجود الاموار في هذا الوعاء وجود رمزي من قبيل اني لو انني بعثك منا من, من الحنطه بينما لا يوجد اصلا في الخارج حنطه الان ولا يوجد منن خب هذا دخل في ذمتي هذا الشيء هذا شيء آخر موجود للاسلام في تصويرات الفقه الإسلامي هذه المشكلة محلولة وهي أن نقول أين المبيع الذي بيع فقد قلتم أن التمليك أن عباره عن تمليك ما في الذمة نقول المبيع في ذمة هذا هذا المدينة هذا المدين في ذمته المبيع وقد بيع عليه وكذلك إذا بيع على غيره خب المشكلة الأخرى التي طرحها الشيخ على نفسه ولم يخرج بجواب كامل يعني أبقى الإشكال على إشكاله في بعض الفروض هو طرح مشكلة عمل الحر أن عمل الحر هذا شنو سوي للألا يمكن أن يجعل عمل الحر ثمناً؟ فأشتري كتابا منك وثمنه عملي اجي يوم إلى بيتك أخدمك عمل الحر هنا الشيخ الأنصاري قال بالنسبة لعمل الحر قال لو آمنا بكونه مالا قبل المعاوضه لو آمنا بأن عمل الحر مالون ما له الثمن هو مشروط ان يكون عينا اي مال عمل الحر مال اذا كل اشكال موجود وإلا لو لم نؤمن بأن العمل مال قبل المعاوضة وقلنا ان العمل يصبح مالا باي وانا حينما اوجر نفسي على عمل يصير العمل عمل مال بعد ان اوقع المعاوضه علي يصير مال لو قلنا هكذا يقول رحمه الله اذا جعل عمل الحر ثمنان في البيع لا يخلو من اشكال وذلك لشبهه احتمال شرط ثبوت الماليه قبل المعاوضه ونقول البيع تملك عين بمال هذه المالية لعله لا بد أن يكون ثابتا قبل المعاوضه بهذا المقدار اكتفى الشيخ الأنصاري ولم يعقب الموضوع أكثر من هذا أنا أقول بل أنا ارجو المعذره هذا أنا استعجلت في بيان الحديث خل نرجع الى المشكلة الاولى وهي انه هذا بيع الدين على من هو عليه قلنا ان المشكلة ان كانت عبارة عن مشكلة ان ال مبيع يجب أن يكون عينا وليس هذا عينان فحله ما شرحنا من أنه عين الموجود في الذمه عين لأن الفقه الإسلامي عنده وعاء الذمه وهذا الوعاء وعاء الأموال عين غاية ما هناك عين رمزية أو قل وجود رمزي للعين يقبل الإسلام يقبل به المقدار من الوجود ويعتبر هذا بيع, بيع العين اقول هل تكمل اللي انا نسيت ابينها, أبينها ثم ننتقل الى مساله مشكله عمال الحور اقول وبهذا نحل مش... مشكلات بيع الكلي في الذمه بيع الكل في الذمة هم بمشكلة نفس المشكلة بل أشد وأفعص أنا كيف أبيع منا من الخنطة حسنا أحيانا عندنا بيع الكل في الخارج يعني صاعا من صبر يقولون أنه هذا إلى وجود خارجي لكن وجود خارجي في داخل الصبر لا اصلا أبيع منا من خنطة بينما لا يوجد عندي ولا مثقال خنطة ويكون علي أن أشتري أهيء أو أزرع هيئة ثم أدفع فهذا كيف كيف يكون هذا بيع العين والعين حتى في دمتي ما موجودة بيع الدين على من هو عليه كان في دمتي شيء الآن قبل أن أبيع حتى في دمتي ما موجودة من نمحن موجود في ذنبتي كيف أبيعي هنا لا محيصة لو أردنا أن حل هذا هذا الاشكال وفق المقاييس الإسلامية وفق المقاييس الفقه الإسلامي لا محيصة إلا أن نقول أن الوجود التقديري لهذا الكل في الذمه كافي في نظر الشريع الإسلامي الوجود التقديري في الثم يعني على تقدير أن يصح البيع سيكون الكل في ذمتي على تقدير أن يصح البيع سيكون الكل في ذمتي لا محيصة في مقام التخريج إلا هذا أن نقول بعد الإيمان بأن البيع يجب أن يكون تملكا عين نقول هذا هذا الكلية على تقدير أن يصح البيع عين في ذمتي هل وجود التقدير هو المصحح؟ غير هذا ما نقدر نقول. خب الآن خل نرجع إلى خل نأتي إلى مشكلة عمل الخور هو من جملة مشاكل التي طرحها الشيخ رحمه الله ومن دون أن يكمل الحديث عنها اجتاز هذه المشكلة هو مسألة عمل الحر عمل الحر كيف يمكن أن يكون ثمنا في البيع يقول إن قلنا أن عمل الحر مال هو المشكلة موجود مال وصار يصفح من في, في البيت اما ان قلنا ان عمل الحر إنما يصبح مالا بالمؤاوضه حينما اجرت نفسي على صلوات القضاء مال هذا المرحوم الميت مثلا عندئذ هذا عملي صار مال او حينما اجرت نفسي على ان اجي الى بيتك واخدمك اصبحت هذه الخدمه مال ان قلنا هكذا فهنا يشكل ان يجعل هذا ثمنا في البيع لانه لا مال قبل البيع هذا الاشكال ذكره و اجتاز اكثر من هذا ما تكلم في الموضوع انا اقول في مقام تحليل هذه المسألة مسألة عمل الحر أنا أقول ينبغي أن نفكك بين مالية العمل وبين وجود هذا المال عمل الحر كيف نقول أنه كيف نستشكل في أن عمل الحر مال العمل الحر له مالية أصلا هذا ما كان ينبغي أن يقع محل الشك وتأمل إنما مشكلة عمل الحر أنه قبل أن يعمل هذا المال ما موجود خارجا فرق بين أن المال ما موجود خارجا وبين أنه لا ماضية له يكفي في صحة البيع أن يكون الثمن مالا وبعدين راح. رح أوجد هذا المال بعدين رح أوجد أنا اشتريته منك فنطة ثمنان شعيرا كتابا وجعلت ثمنه عملي وعملي مال طايت ما هذا المال بعد ما أوجدته سأوجده أأتي إلى بيتك وأخدمت فمشكلة أن عمل الحر ليس مالا لا عمل الحر مال ولهذا لو انني اجبرت احدا على عمل بالاجبار والسلطه والقهر اجبرته انت تعال الى بيتي واخدمني اذا متجي تجي انا احبسك اسجنك اغرقك ابسطك بسطة بس ط عراقيه لبنانية لبنانيه هذا انا اضمن انا بشكل أقول اقول لا يشك احد في ضماني ضمان إثلاف بلا حاجة التمسك بطاعة إثلاف غرار أو شيء ما أعمل. لا يشك انني ضامن ضمان إثلاف هو معنى ان أن أعمله أذن مانه هذا حينما أجبره على العمل أغمى ضمان إثلاف ومن هنا نحن نفصل بين باب البيع وجعل العمل ثمنا في البيع وبين باب الحبس، لو أن ظالما حبس زيدا حبسه سنة زما، وبعد سنة أطلق صراحة. فهل يضمن له عمله؟ أو يقول سنة زمان انت حبستني وعملي راح عليه يضمن له عمله او لا هذا بحث ومسألة جعل, الع... جعل عمل الحر ثمنا في البيع هذا بحث آخر نحن نفكك بين البحثين ونعالج كل بحث بما يناسبه ففي بيع ففي جعل عمل ثمنا في البيع احنا كل اشكال مال لان العمل له ماليته قبل ان يخلق هذا العمل العمل المالي نعم هذا المال بعد ما موجود صح ما موجود لكن العمل المالي والبيع انشاء شاء تملك عين بمال فانا أنت أنا أبيع عليك أو أنت تبيع علي كتابك بخدمة اليوم كل إشغال. وأما باب الحبس فنحن نقول فيه في باب الحبس حبس توجد تحت باب الحبس ثلاث مسائل كل واحد له الأول أن أكون أجيرا لشخص أنا أجير لشخص المي ل لقضاء صلوات الميت أو... أو لبناء بيت له أو, أو... لعمل جاء الظالم حبسا هذا الفرع الأول الفرع الثاني أني ما كنت أجيرا راجعوا اخواني المحبسين ولكنني كنت رجلا شاغولا يعني لو ان هذا هذا الظالم لم يحبسني لكنت اعمل راح اروح اروح البناء راح ارفع اي عمل اخر كنت اعمل هذا حبسني فمنعني عن شغلي هذه المساله الثانيه المساله الثالثه لو كنت انسانا بطالا واجى هذا الظالم حبسني طبعا نحن, حبسني. نحن نفكك بين هل امور الثلاثه ف لو انني كنت اجيرا وحبسني نحكم في ذلك بأن هذا الظالم يضمن لي قيمة المسمى لعملي. حكى عن لا لبق لا لبقا الإتلاف فإن العمل لم يكن موجودا بعد حتى يتلفه ذاك ولا أجبرني على عمل حتى يدخل في الفرق اللي قلني اذا اجبرنا شخصا على عمل هذا بقاعدة الاثلاف اصبح ضامن لا بقاعدة الاثلاف ولكن بقاعده لا ظرف فوت علي الاجره المسمات القيمة المسمات فوت علي فهو ضامن اجر هذا في الفرع الأول في الفرع الثاني لو كنت شاغولا فحبسني هذا, هذا الظالم هنا نقول بضماء بأن هذا الظالم ظامن لأجزة المث لقيمة المثل قيمة المسلمة هنا ما... ما كنت أجراً لاحد حتى نجي إلى قيمة المثل لكن نقول يضمن لي قيمة المثل وذلك أيضاً بقاعة ل... الثلاثرة هذا فوت علي قيمة المثل لأعمالي فيضمن في الفرع الثالث لو ظلمني وأنا رجال, رجال بطال حتى لو ما يظلمني عمل ما عندي هنا لا نقول هنا بضمان المال يعني بضمان أعمالي ضمان الأعمال سقد نغرم أو ما نغرم على بحث آخر نغرمه بس يطبق السراغ ما نكتفي نغرمه شيئا في مقابل نفس الاذاء اللي اذانينا وهذا بحث اخر لكن من ناحيه الاعمال لا نضمن هذا الظالم اصلا لانه لم تكن لا قيمه المثل ولا قيمه المسمى هنا ضمان موجود يمكن ف... نحن الموارد القطعية خل نفهمها بعدين هذا لدى الاحتمال نشوكه في انه هذا يضمن ما يضمن نجد اصالة عدد ضمان الموارد الشكل عندنا نرجع الى دواعد وغي الشك على كل حال هذا هو التحليل الذي نحن نحلل به موضوع العمل كان الهدف المقدار وهو انه المشكلة اللي طرحها الشيخ ما موجودة وهي مشكلة ان العمل في باب البيع في باب البيع العمل ليس مالا لعله ليس مالا ويشترط الماليه قبل المعاملة هذا المشكلة اصلا ما موجودة لان العمل مال مئة بالمئة ما ممكن ان يكون العمل ليس مالا يجب أن نفرق بين أن العمل ليس مالاً أو أن العمل بعد ما أوجد المال ما أوجد شيء والعمل ليس مالاً شيء آخر هذا بالنسبة لهذه النكسة يبقى أن نقبل المشكلة الأخرى التي أشار إليها الشيخ رحمه الله وهي مشكلة حق التحجير قال حق التحجير لماذا لا يمكن أن يكون لماذا لا يمكن أن يكون ثمنا في البيت رغم أنه يقابل بالمال بعنوان الصلح هو اعترف الشيخ بأن حق التحجير يقابل بالمال بعنوان الصلح وأمثال حق التحجير وفوق حق قاعد هنا في المسجد أخذ ما مكان حتى أصلي واحد يجي يقومني يقول هذا المكان باعتبار خلف الإمام خشم خلف الإمام هذا خشم مكان أرجوك قم منه أنا أقعد أقول أقول لأنظري فالمبلغ من المال عنوان المصالحة أقول آخر محنفا هو يعترف رحمه الله بان حق التحجير ونحوه يقابل بالمال في الصلح لكنه يقول هذا الحق عيبه أنه ليس مالا ولهذا لا يجعل ثمن هذا الوارف ما كاسب الشيخ الأنصاري أنا ما ادري لماذا ليس مالا ما أعرف يعني بعد الأطراف بأنه يمكن أن يقابل بالمال ولو بعنوان الصلح السؤالة تقول بعد مال من بيط لماذا ليس مالنا؟ ما يعني لم يخطر ببالي وجه معقول لإنكار ماليته خب هنا إلى هنا انتهينا من من نقاشاتنا مع الشيخ الأنصاري أنا أطرح وإن كان أنا طاقتي تنتهي بس هذا كطرح على الأقل حتى تجدون تطالعوه ولو إلى غد حتى أكمل أطرح في المقام كلاما لأستاذنا الشهيد رحمه الله في تعليقه على منهاج الصالحين مال والسيد الحكيم السيد الحكيم في منهاج الصالحين ذكر أن معنى البيع طريب من معنى المبادلة السيد الحكيم ما شرع فيه ونعمه فعل. ما فعله ما شرع فيه تعريف البيع تعريفا دقيقا منطقيا كذا هم شبه ما يفعله علامة اللغة قال معنى البيع قريب من معنى المبادلة مبادلة مال بمال عين بعد عينها عين مال قريب من معنى معنى البيع قريب من معنى المبادلة هنا أستاذنا علق علي في جعلق يعلمنا يصلي يقول صح البيع قريب من معنى المبادرة لكن يقول هناك فرق بين البايع والمشتري يجب أن نميز من هو البايع ومن هو المشتري لأنه قد يكون البائع البايع حكم المشتري من هو البايع ومن هو المشتري يقول المشتري هو الذي يريد المال والبايع هو الذي يريد المالية. يعني أنا من أشتري خبز أنا مشتري لأنني أريد المال أريد الخبز جوعان أذاكل أريد المال. البايع هو الذي يريد المالية يعني هو هذا الفلوس اللي ياخذ مني خم أريد أكل أكل الفلوس. ولكنه يريد أن يحتفظ بمالية ماله هذا الخبز يسوي كذا مبلغ من مالية يريد أن يحتفظ بمالية ماله مو أنه يريد عين المال عين المال شو سوي هذا الذهب أو الفضة أو الدينار أو الدرهم او أي شيء شو سوي بالعين ما ماي إنما يريد المالية فلو يقول أسارنا فلو فرضنا أن المتبادلين أن المتبا كانا سيان في موضوع المال والمالية كلاهما شكل واحد مثلا أنا أبيع خبزا بلحم لحم أنا أحتاج لحم لكن أحتاج خبز اطي خبز اخذ لحم. وكلانا اردنا المال مو المالية ما كان هدفنا حفظ الماليه عدنا ان ما هدفنا نفس المال انا جوعان احتاج خبز ذاك كان يريد يسوي لنفس قبل البيت يحتاج لحم فكلانا كان هدفنا المال أو لو فرضنا كلانا كان هدفنا حفظ المالية افرضوا من قبيل مثلا في بعض موارد في الصف كلانا كان هدفنا حفظ المالية لو تساوينا يقول أستاذنا لا يوجد لدينا لا بايع ولا مشتري إنما متبادلات متبادلان لكن هذا مبيع ولا شراء هذا ما يقوله أستاذنا رحمه الله وأنا عندي كلام هنا هذا طالع في هذا يعني مورد طالعته تعليق على منهاج الصالحين ما أريد شوفوا المسألة بهذا الشكل مشروحة في كلمات القوم أو لا أنا ما أريد هذا بحاجة إلى نظر وبحاجة إلى تأمل وهذا أظن أن ألم ظاهري مصائب قوم عند قوم فوائد وهذا ألم ظاهري فأدئ لكم لأني ما رح أحط لكم كثير وأكتفي بقدر ما